و َ آ ت َ ي ن ا م و س َ ى ا ل ك ِ ت َ ا ب َ و َ ج َ ع ل ن ا ه ُ هُدًى لِّبَنِي إ ِ س ر َ ا ئ ي ل َ أ َ ل َ ا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي و َ ك ي ل ً ا ذ ُ ر ِّ ي ة َ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إ ِ ن ه ُ كَانَ ع َ ب د ً ا شَكُورًا و َ ق َ ض َ ي ن َ ا إ ل َ ى بَنِي إ ِ س ر ا ئ ي ل ف ِ ي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكان و َ ع ْ د ا م مفْرولَا ث َّ رَدَدَنا لَكُمُ ا ل ْ ك َ ر َّ ة َ عَلَيهِم وَأَمدَدنَاكُمْ ب ِ أ َ م و َ ا ل ُ وَبَنينَ وَجَعللناَاكُمْ أَكثَرَنَ فيِي راء إنِ أَحْسَنتُم أَحْسَن تُمْ لِأَفُسِكُمْ وَإِن أَسَأتُم فَلَه فَإِذَا جَاءَ و ع ْ د ُ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ ل ي َ س ُ و ء و ُ ج ُ و ه َ ك ُ م و َ ل ي َ د ْ خ ُ ل ُ و ا ا ل م َ س ج د كَمَا د َ خ َ ل ُ و ه أ َ و ل َ مَرَّةٍ و َ ل ِ ي ت َ ب َ و ّ أ ُ ا مَا ع َ ل َ و ا ت َ ت ب ي ر ً ا عَسَى ر َ ب ّ ك ُ م ْ أَن ي َ ر ح َ م َ ك ُ م ْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا و َ ج َ ع ل ن ا جَهَنَّمَ ل ِ ل ك ا ف ِ ر ي ن َ ح ص ي ر ا إ ِ ن ه ذ ا ا ل ق ر آ ن َ ي َ ه د ي ل ل َ ت ِ ي ه ي أ َ ق و م و َ ي ب َ ش ّ ر ا ل م ؤ م ِ ن ي ن ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ع م َ ل و ن َ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ أ ن ل ه ُ م أ َ ج ر ً ا ك ب ي ر ً ا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أ َ ل ِ ي م ً ا وَيَدْعُوا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهِ ن ر َ ي ت َ ي ْ ن فَمَحَوْنَا آيَةَ ا ل ل ي ْ ل ِ و َ ج َ ع ل ن ا آيَةَ ا ل ن َّ ه ا ر ِ م ُ ب ْ ص ر َ ة و َ ج َ ع ل ن َ ا آيَةَ ا ل ن َّ ه ا ر م ُ ب ْ ص ِ ة ً ل ت َ ب ت َ غ ُ و ا فَضْلًا مِنْ ر َ ب ّ ك ُ م ْ و َ ل ت َ ع ل م و ا عَدَدَ ا ل س ِ ن ِ ي ن َ و َ ا ل ْ ح ِ س َ ا ب وَكُلَّ ش َ ي ْ ء ف َ ص َّ ل ن ا ه ُ ت َ ف ص ي ل ً ا وَكُلَّ إ ِ ن س َ ا ن ٍ أ َ ل ز َ م ن ا ه ُ ط َ ا ئ ر َ ه ُ فِي عُنُقِهِ و َ ن ُ خ ر ِ ج ل َ ه يَوْمَ ا ل ْ ق ِ ي ا م َ ة ِ ك ت ا ب ً ا ي َ ل ق ا ه ُ م َ ن ش و ر ً ا ا ق ْ ر َ أ ك ت ا ب ك َ كَفَىٰ ب ِ ن ف ْ س ِ ك َ ا ل ي َ و ْ م َ عَلَيْكَ ح َ س ي ب ً ا م ن ا ه ت د َ ى ف َ إ ِ ن م َ ا ي َ ه ْ ت َ د ي ل ن َ ف ْ س ِ ه ِ و َ م َ ن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ ع َ ل َ ي ه َ ا وَلَا ت َ ز ِ ر و ا ز ِ ر َ ة ٌ و ز ْ ر َ أ ُ خ ْ ر ى وَمَا ك ُ ن ا م ُ ع َ ذ ب ي ن َ ح َ ت ى ن َ ب ع َ ث َ ر َ س و ل ً ا وَإِذَا أ ر َ د ْ ن َ ا أَن ن ُ ه ل ِ ك َ قَرْيَةً أَمَرْنَا م ُ ر َ ف ِ ي ه َ ا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ا ل ق َ و ْ ل ُ ف َ د َ م َ ر ْ ن ا ه َ ا ت َ د م ي ر ً ا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن ب َ ع ْ د ن ُ و ح و َ ك َ ف َ ى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ ع ِ ب ا د ِ ه ِ خ َ ب ي ر ً ا ب َ ص ي ر ً ا مَن ك ا ن َ ي ر ي د ا ل ع ا ج ِ ل َ ة َ ع َ ج ل ْ ن َ ا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ ل م َ ن ن ُّ ر ِ ي د ث م َّ ج َ ع ل ن ا لَهُ ج َ ه ن َّ م َ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدحُورًا وَمَن أَرَادَ ا ل آ خ ِ ر َ ة َ وَسَعَى لَهَا س َ ع ْ ي ه َ ا و َ ه ُ و م ُ ؤ ْ م ِ ن فَأُولَئِكَ كَانَ س َ ع ْ ي ه ُ م م َ ش ك ُ و ر ً ا كُلًّا ن م ِ ذ ُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءٍ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 و َ خ ف ِ ض لَهُمَا جَنَاحَ ا ل ذ ُ ل ِّ مِنَ الرَّحْمَةِ و َ ق ُ ل ر َ ب ُّ ر ح َ م ه ُ م َ ا كَمَا ر َ ب ّ ي ا ن ِ ي ص َ غ ي ر ً ا ر َ ب ّ ك ُ م ْ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا ف ي نُفُوسِكُمْ إ ن ت َ ك ُ و ن و ا ص َ ا ل ِ ح ي ن َ ف َ إ ِ ن ه ُ كَانَ ل ِ ل أ َ و َّ ا ب ي ن َ غ َ ف ُ و ر ا وَآتِ ذَا ا ل ق ُ ر ْ ب َ ى حَقَّهُ و َ ا ل م ِ س ك ي ن َ وَابْنَ ا ل س َّ ب ِ ي ل وَلَا ت ُ ب َ ذ ِّ ر ت َ ب ذ ي ر ا إ ِ ن ا ل م ُ ب َ ذ ِ ر ي ن ك ا ن ُ و ا إ خ ْ و ا ن َ ا ل ش َّ ي ا ط ي ن و َ ك ا ن ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ ل ر َ ب ِّ ه ِ كَفُورًا و َ إ مَا ت ُ ع ْ ر ِ ض َ ن ع َ ن ْ ه ُ م ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ت َ ر ج و ه َ ا فَقُل ل ه ُ م قَوْلًا م َ ي س ُ و ر ا و َ ل ا ت ج ع َ ل ي د َ ك م َ غ ْ ل و ل ة ً إ ِ ل ى ع ُ ن ق ِ ك َ وَلَا ت َ ب س ُ ط ه َ ا كُلَّ الْبَسْطِ ف َ ت َ ق ْ ع د َ مَلُومًا م َ ح س ُ و ر ً ا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 وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ ج َ ع َ ل ن ا ل ِ و َ ل ي ه ِ س ُ ل ط ا ن ً ا فَلَا ي ُ س ْ ر ِ ف فِي ا ل ق َ ت ْ ل إ ِ ن ه ُ كَانَ م َ ن ص ُ و ر ً ا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ا ل ي ت ي م ِ إِلَّا ب ِ ا ل َّ ت ي ه ِ ي أ َ ح س َ ن ُ ح َ ت َ ى يَبْلُغَ أ َ ش ُ د َ ه وَأَوْفُوا ب ِ ا ل ْ ع ه د إ ن ا ل ع َ ه ْ د َ كَانَ م َ س ُْ و ل ا و َ أ َ و ف ُ و ا ا ل ك َ ي ل َ إ ذ َ ا ك ِ ل ْ ت ُ م وَزِنُوا ب ِ ا ل ق ِ س ْ ط ا س ِ ا ل م ُ س ت َ ق ي م ذَلِكَ خ َ ي ر ٌ و َ أ َ ح س َ ن ُ ت َ أ و ي ل ً ا وَلَا ت َ ق ف ُ مَا ل َ ي س َ ل َ ك بِهِ ع ل م إ ِ ن ا ل س م ع و ا ل ب َ ص ر َ و َ ا ل ْ ف ُ ؤ ا د َ ك ل ُّ أُولَئِكَ ك ا ن َ عَنْهُ م َ س ْ ئ ُ و ل ا وَلَا ت َ م ش ِ فِي ا ل ْ أ َ ر ض مَرَحًا إ ن ك َ ل َ ن ت َ خ ْ ر ق َ ا ل ْ أ ر ض و َ ل َ ن ت َ ب ْ ل غ َ ا ل ج ب ا ل طُولًا ك ُ ل ّ ذ ل ِ ك َ ك ا ن َ س َ ي ِّ ئ َ ع ن د َ رَبِّكَ م َ ك ْ ر و ه ً ا ذلِكَ م ِ م ّ ا أ َ و ح َ ى إ ل َ ي ك َ ر َ ب ّ ك َ مِنَ ا ل ح ِ ك ْ م َ ة وَلَا ت َ ج ع َ ل مَعَ اللَّهِ إ ل َ ه ً ا آخَرَ ف َ ت ُ ل ق َ ى ف ي ج َ ه َ ن م َ مَلُومًا م َّ د ح ُ و ر ً ا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 ق ل ل َّ و كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا ت َ ق و ل ُ و ن َ إِلَى ا ل َّ ا ب ت َ غ َ و ا إ ل َ ى ذِي ا ل ع ر ْ ش سَبِيلًا س ُ ب ْ ح ا ن ه ُ وَتَعَالَى عَمَّا ي َ ق و ل ُ و ن َ عُلُوًّا ك َ ب ِ ي ر ا ي ُ س َ ب ِّ ح ل َ ه ا ل س م ا و َ ا ت ُ ا ل س َّ ب ع ُ و َ ا ل أ َ ر ض ُ وَمَن ف ِ ي ه ِ ن وَإِن م ِ ن ش َ ي ْ ء إ ل َّ ا يُسَبِّحُ ب ح َ م ْ د ه ِ وَلَكِن ل ّ ا ت َ ف ق ه و ن َ ت َ س ب ي ح َ ه ُ م إ ِ ن ه ُ ك ا ن َ ح َ ل ي م ً ا غ َ ف ُ و ر ا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 و َ إ ذ ا ذَكَرْتَ ر َ ب ك َ فِي ا ل ق ُ ر آ ن و َ ح د َ ه ُ و َ ل َّ و ْ عَلَى آ د ب َ ا ر ِ ه ِ م ن َ ف ُ و ر ا ن َ ح ْ ن أ ع ل َ م بِمَا ي َ س ْ ت م ِ ع ُ و ن َ بِهِ إ ذ ي َ س ْ ت م ِ ع و ن َ إ ل َ ي ك َ وَإِذْ ه ُ م ن َ ج و َ ى إ ِ ذ ي َ ق ُ و ل ا ل ظ ا ل ِ م و ن َ إ ن ت َ ت َّ ب ِ ع و ن َ إ ِ ل َ ا رَجُلًا م َ س ُْ و ر ً ا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 او خ َ ل ق َ م م َّ ا ي َ ك ْ ب ُ ر فِي صُدُورِكُمْ ف َ س َ ي ق ُ و ل و ن َ مَن ي ع ي د ُ ن َ ا قُلِ ا ل ّ ذ ي فَطَرَكُمْ أ َ و َ ل َ م َ ر َّ ة ف َ س َ ي ُ ن غ ِ ض و ن َ إ ل َ ي ك َ ر ؤ ُ و س َ ه ُ م و َ ي ق ُ و ل و ن َ مَتَاهُ ق ُ ل ع س َ ى أَن ي ك ُ و ن َ ق َ ر ي ب ً ا يَوْمَ ي َ د ْ ع و ك ُ م ف َ ت َ س ْ ت َ ج ي ب و ن َ ب ِ ح َ م ْ د ه ِ و َ ت َ ظ ن ّ و ن َ إ ِ ل َّ ب ِ ث َ م َ إِلَّا ق َ ل ي ل ً ا وَقُلْ ل ِ ع ِ ب َ ا د ي ي َ ق ُ و ل ُ ا ل َّ ت ي ه ي أ َ ح س َ ن ُ إ ِ ن الشَّيْطَانَ ي ن ز َ غ ب َ ي ن َ ه ُ م إ ِ ن ا ل ش َّ ي ط ا ن َ ك َ ا ن ل ِ ل إ ِ ن س َ ا ن عَدُوًّا م ُ ب ِ ي ن ا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 على إِ على بَعْض وَآتَينَا داودَ زَبُور أُلدَعُ الذيينَ زَعََمتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمِكُونَ كَشفَظِّّعنكُم وَلَا تَتحولَ. و ل َ ئ ِ ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ د ْ ع و ن َ ي َ ب ت َ غ و ن َ إِلَى رَبِّهِمُ ا ل و س ي ل َ ة َ أ َ ي ّ ه ُ م ْ أ ق ْ ر َ ب ُ و َ ي َ ر ْ ج و ن َ رَحْمَتَهُ و َ ي خ َ ا ف و ن َ ع َ ذ ا ب َ ه إ ِ ن عَذَابَ رَبِّكَ ك َ ا ن مَحْذُورًا و َ إ ِ ن م ِ ن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا ق ب ل َ يَوْمِ ا ل ق ِ ي ا م َ ة ِ أَوْ م ُ ع َ ذ ب ُ و ه َ ا عَذَابًا ش َ د ي د ً ا ك ا ن َ ذَلِكَ فِي ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن ن ُّ ر س ِ ل َ ب ِ ا ل آ ي َ ا ت ِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ا ل أ َ و ل ُ و ن و َ آ ت َ ي ن َ ا ثَمُودًا ن ا ق َ ة ً م ُ ب ْ ص ِ ر َ ة ف َ ظ ل َ م ُ و ا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ ب ِ ا ل آ ي ا ت ِ إِلَّا ت َ خ و ي ف ً ا و َ إ ِ ذ قُلْنَا لَكَ إ ِ ن رَبَّكَ أ ح ا ط َ بِنَا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ ط ِ ي ن ً ا قَالَ أَرَايتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أ َ خ ْ خ ر ْ ت َ ن ِ ي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا ي َ ع ي د ه ُ م ُ ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ إِلَّا غ ُ ر و ر ً ا إ ِ ن ع ِ ب ا د ِ ي لَيْسَ لَكَ ع َ ل َ ي ه ِ م س ُ ل ط َ ا ن ٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ر َ ب ّ ك ُ م ا ل ذ ي ي ُ ز ج ِ ي ك ُ م الْفُلْكَ فِي ا ل ب َ ح ر ِ ل ِ ت َ ب ت َ غ ُ و ا م ن ف َ ض ل ِ ه إ ِ ن ه ُ ك َ ا ن بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا م َ س َّ ك ُ م ا ل ض ّ ر ُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ م ن ت َ د ْ ع و ن َ إِلَّا إ ي َ ا ه فَلَمَّا ن َ ج ا ك ُ م إِلَى الْبَرِّ أ َ ع ْ ر َ ض ْ ت م ْ و َ ك ا ن َ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ ك َ ف ُ و ر ا فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم ْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا ك َ ف َ ر ْ ت ُ م ف َ ي ُ غ ر ِ ق َ ك ُ م بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ ل ا ت َ ج د و ا ل َ ك ُ م ع َ ل َ ي ن َ ا ب ِ ه ت َ ب ي ع ً وَلَقَدْ ك َ ر َّ م ن ا بَنِي آ ذ َ م وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ا ل ب َ ر ِّ وَالْبَحْرِ و َ ر َ ز َ ق ْ ن َ ا ه ُ م مِنَ الطَّيِّبَاتِ و َ ف َ ض َّ ل ْ ن َ ا ه ُ م ع ل َ ى ك َ ث ي ر ٍ م ِّ ن خَلَقَنَا ت َ ف ْ ض ي ل ً يَوْمَ ن َ د ع ُ و ك ُ ل أُنَاسٍ ب ِ إ م َ ا م ِ ه ِ م ْ فَمَنْ أ ُ و ت ي َ كِتَابَهُ ب ِ ي م ي ن ِ ه فَأُولَئِكَ ي َ ق ْ ر َ ؤ و ن َ ك ِ ت َ ا ب َ ه ُ م وَلَا ي ُ ظ ل َ م و ن َ ف َ ت ِ ي ل ً وَمَن كَانَ فِي ه ذ ه ِ أ َ ع ْ م َ ى فَهُوَ فِي ا ل آ خ ِ ر ة ِ أ َ ع ْ م َ ى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا ل ي َ ف ْ ت ن و ن َ ك َ ع َ ن ا ل ذ ي أ َ و ح َ ي ن َ ا إ ل َ ي ْ ك َ ل ِ ت َ ف ْ ت َ ر ِ ي ع َ ل َ ي ن َ ا غ َ ي ر َ ه وَإِذًا ل ا ت َّ خ َ ذ ُ و ك َ خ َ ل ي ل ا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إ ذ ا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَادُ ل َ يَسْتَف الزّونَكَ مِنَ الأْرضِ يُخْرجُكَ مِنْهَا وَإِذَ ال لا يَبَفونَ خَلْفَكَ إللاا ق َ ل ل ا سُنَّتَ مَن قَدَ أ ر س ل ن ا َ ا قَلَكَمِ ا ل ر ّ س ُ ل ِ ن ا وَلَا تَجد ل ِ س َّ ت ن ا َ ا ت ت ح و ِ ي ل ا اقِم ا ل ص َّ ل ا ة َ لِدُلُوكِ ا ل ش َّ م ْ س إ ل ى غ س َ ق ِ ا ل ل ي ْ ل ِ و َ ق ُ ر آ ن َ ا ل ف َ ج ر ِ إ ِ ن ق ُ ر آ ن َ ا ل ف َ ج ر ِ كَانَ م َ ش ْ ه و د ً ا وَمِنَ ا ل ل ي ْ ل ِ فَتَهَجَّد ب ِ ه ن َ ا ف ِ ل َ ة ل َ ك َ عَسَىٰ أَن ي ب ع َ ث َ ك َ ر َ ب ّ ك َ م َ ق ا م ا م َّ ح م و د ً ا و َ ق ُ ر َ ب ِ أ َ د ْ خ ِ ل ن ي مُدْخَلَ صِدْقٍ و َ أ َ خ ْ ر ج ْ ن ِ ي مُخْرَجَ صِدْقٍ و َ ج ْ ع َ ل ْ ي مِن لَّدُنكَ س ُ ل ط ا ن ً ا ن َّ ص ي ر ا و َ ق ُ ل ج َ ا ء ا ل ح َ ق ُّ وَزَهَقَ ا ل ب َ ا ط ِ ل ُ إ ن ا ل ب ا ط ِ ل َ كَانَ زَهُوقًا و َ ن ُ ن َ ز ّ ل ُ مِنَ ا ل ق ُ ر آ ن ِ مَا ه ُ و ش ِ ف َ ا ء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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ا ل ر ُ و ح ِ قُلِ ا ل ر ُ و ح ُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أ ُ و ت ِ ي ت ُ م ْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إ ن فَضْلَهُ ك َ ا ن عَلَيْكَ ك ب ي ر ا قُل ل َّ ئ ن ا ج ت م ع َ ت ِ ا ل إ ِ ن س ُ و َ ا ل ْ ج ن ّ ع ل ى أَن ي َ أ ت ُ و ا ب ِ م ث ل هَٰذَا ا ل ق ُ ر آ ن ِ ل َ ا ي َ أ ت ُ و ن َ بِمِثْلِهِ وَلَوْ ك َ ا ن ب َ ع ض ُ ه ُ م ل ب َ ع ض ظ َ ه ي ر ا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 قالوا أبعث الله بشرا ل رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ل رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 و َ ن َ ح ْ ش ر ُ ه ُ م يَوْمَ الْقِيَامَةِ ع َ ل ى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا و َ ص ُ م ّ ا م َّ أ ْ و َ ا ه ُ م جَهَنَّمُ م َ أ ْ و َ ه ُ م جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ ز ِ د ْ ن َ ا ه ُ م س َ ع ي ر ً ا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ ب ِ أ َ ن َّ ه ُ م كَفَرُوا ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا و َ ق ا ل ُ و ا وَقَالُوا أ َ ي ذ َ ا كُنَّا عِظَامًا و َ ر ْ ف َ ا ت ً ا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أ َ ن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ق ل لَو ا ن ت ُ م ت َ م ْ ل ك و ن َ خ ز َ ا ئ ِ ن رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا ل َّ م َ س َ ك ت ُ م خ َ ش ي َ ة َ ا ل إ ِ ن ف َ ا ق ِ وَكَانَ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ ق َ ت ُ و ر ا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ف َ ا س ْ أ َ ل بَنِي إ س ْ ر َ ل َ إِذْ ج َ ا َ ه ُ م ْ ف َ س ْ أ ل ِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا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 إنِ الذي نَأوتُ الْغِلمَ ا مِن ق َ ب ل ِ ه ِ إذَا يُطْلَ عَلَيْهِم يَخِّونَ للِْأَذقانِ سُجدَ و َ ق و ل و ن س ب ح ا ن ر ب ّ ن َ ا ي خ ِ و ن َ ل ل َِ ذ ق ا ن سُجدَ و ي ق و ل ُ و ن َ سُببحانَ رَبّنَا إِ كَان وَعْدُ رَبّنَا لَمَفْعولَا و َ خ ِ ر ُ و ن َ ا ل ِ ل أ َ ذ ق ا ن ي َ ب ك ُ و ن َ و َ ي َ ز ي د ه ُ م خ ش و ع ا ق ُ ل ُ و د َ ع و ا ا ل ل َّ ه أ َ و دَعُوا الرَّحْمَنَ أ ي ًّ ا م ا تَدْعُوا ف َ ل َ ه الْأَسْمَاءُ ا ل ح ُ س ْ ن َ وَلَا ت َ ج ه َ ر ب ِ ص َ ل ا ت ِ ك َ وَلَا ت ُ خ ا ف ِ ت بِهَا و َ ا ب ت َ غ ِ ب َ ي ن َ ذَلِكَ سَبِيلًا